بسم الله الرحمن الرحيم حام ينزل الكتاب من الله العزيز الحكيم ان في السماوات والارض ايات للمؤمنين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 يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذَا عُرِضَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا لَا يَكْفُرُ بِهَا وَيَرَى الْأَبْوَابَ مِنَ السَّمَاءِ تَتَجَارَىٰ وَهِيَ مَطْرُودَةٌ وَيُدْعَىٰ إِلَى السَّلَامَةِ وَهُوَ مُعْرِضٌ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَعْرَضُوا عَن ذِكْرِنَا وَلِقَاءَ الْآخِرَةِ فَأَمَّا مَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَاب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 هَذَا بَصَائِرٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً أَمْ حَيَاةُهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا أَتُؤْتُونَ بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تقن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين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 ايات الله هزء وغرتكم الحياه الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعاذون فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين